قال اللهَّهُ إِ مُ نَزِلُ آعَلَيكُمْ فَمَ يَكفُر بَعْدُ منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا مِنْ كُمْ فَإِن وَعَذِبهُ وَذاَبَ ل وَعَذِبُهُ أحدَد مِنَ اللعَلَمين.